بسم الله الرحمن الرحيم عبثوا وتولوا ان جاء امر الاناء وما ادريك لعله يتذكر او يذكر فتكا فتعظ به فذكر ام ما استغفر فَأَمْسِكْ لَهُ فَصَدَّ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكِّرَ وَأَمَّا مَنْ أُنْذِرَ فَهُوَ يُؤَخِّرُ فَأَمَّا تَعْلَمُ لَهُ نَذَرًا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ ذا جرم في صخف مترما مرصوات مضجرا بايدي شفرة ابراهيم داور قتل الانسان ما اثر من اي شيء خلق من طفته خلقهم فقدر ثُمَّ الشَّيْطَانُ يَسْتَرْقِ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إذا شاء أنشره إِلَى شَاءَ أَنشَرَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنْظُرُ إِنْ كَانَ إِلَّا قَارِعًا انْزَلَ صَبَّلَ الْمَاءَ فَصَبَّ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعَيْنًا بَغِيًّا وَضَّبَّ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ فَاظْفَرْ بِالْبَاقِي وكافهة وأباب متاعا لكم ورئا معالكم فإن جاءت الصاق يوم يفره المرء من أهيه وأمه وأهيه صَاحِبَتَهُ وَذَنِي نِفُونٌ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَامِخُونَ عُيُونُهُمْ يَوْمَئِذٍ مُصْفَرَّةٌ نَّظَرُهُمْ إِلَى الْأَرْضِ يَحْسَبُونَ الْأَنَّهُمْ مَكِينُونَ بِمَآرِبِهِمْ لَا يَرَوْنَ إِلَّا الصُّحُفَ الْمَطْرُوشَةَ وَوُجُوهُهُمْ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ يروحها قهقهت ري اولى انكم المنتصر فكر